بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آلوا م م ما رزقناهم يقيمون ولا ترى فيهم fon na won sivan o Quan لا Mən وَأَمَُّ الذي خلق السماوات جَم فَطَرَ لَكُمْ وَيْفُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالسَّمَاءَ فَأَرْدَفْ كُمُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ dan corner room َّهُ الذي قَالَخوا الس وَتي وَأَ َّ وَسَفَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ em was kwa de kuuriأَ wat غ غر لكم الأنهار وسق غر لكم الشمس والقمر زائبين وسق غر لكم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وََالَ إبَ رَ مرَف فيجَذَ البَلَ زَاء مَِ وَد بَنِي وَبَنأَننَّ غَربّذَ رب إنهن أضللن كثيرا من النار فمن تبعني فإنه وَmannawani fein na kewanfon waqi اَندَبْتُكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا دَنِي يَقِيمُ وَلاَ رَبَّنَا دَنِي يَقِيمُ فجعل الاب كده من الناس يتهوي الينهم ويرزقهم من السماء رد رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْدِنَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا скому wi دول لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ات ماءيل إن رب في لا سميع دعاء ربي, ربي مقيم الصلاه وامنن ترتي بنا وتقبل ربنا وتقبل الدعاء ربي اجعلني مقيما للصلاة ربي ربنا وتقبل دعوانا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيما صلاتا ومن الذرية يتيق ربنا وتقبل رب اجعلني مقيما صلاة ربنا اغفذ لي ولوا